أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين ولكن يقول لي ان افضل الله سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه إنك ما سبحانه سبحانه نا عفاقد أخذيت وما نخال من من أموص ربنا إننا سمعنا ينادي الإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمن O, en verhoed van de zonde, en verhoed ons van onze en ويقوم ميعاد فاستجاب له ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى بعضكم